أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعرويا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت قال إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فالآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وَإِنَّكَ فِى مِنَ مِّنَ النَّاسِ عَن آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ ذَهَبَ وَنَادَى بَنِى إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأً صِدْقًا وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمُخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ كَسَأَلَ الَّذِينَ يقرؤون الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ من رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقّت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يرو العذاب الأليم